وَلَمْ تَقُلْ خَالًا وجاءت تكترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصدق وجاءت كل نفس معها سائق وشدي خَارِقٌ أَوْ مَحْدِيدٌ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا ما لدي القياس جهنم المكر لكم الذي جعل ما من هو الى ذا في العذاب الشديد قال يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَذِينَ Tá 很 kwashi